لآن آل القرآن, القرآن. أعوذ بالله أعوذ م و ذ س و ل ه ولتنظر م النابلسي واتقوا م للعلوم الاسلاميه ن ه ف م و س ت و ي أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر و أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة س ا ل ا ل ن ل و م ز ل ن ا هذا ا ل ق ر لرأيته آ ن على جبل ا م ت ص د ع ا من خ ش ي ة ا ل ل ه وتلك ل ا أ م ث ا ل ن ض ر ب ه ا ل ل ن ا ب ل ه م ي ت ف ك ر و هو ن ا للعلوم ه إله هو الذي لا إله إلا ا م الغيب ا ا ا ل ل ش ه هو د ة ر ح ن ا ل ر ح ي م هو ا ل ل ه ا ل ذ ي لا ل إ ه إلا موسوعه النابلسي ل ج ا ا ر م ت ك ب ر ب ح ا ن للعلوم ه ا م ص ر له ل ا أ س ا ء ا ل ا س يسبح ل ه م ا في ا ل س م ا ا والأرض و ت و ه و